Tænker indtil, l'ma knten, n'elgab bust al firi, og اذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي جنب لنا الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر سابك بعضنا منه يحتل المكان الله صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر انسابك بعضنا منه يحتل المكان ولما نحفظ آياتنا اجمل هديه كل ما كانت بارك الله وليدي فيك ولما نحفظ آية نرك للامام ويدي بيدك واجمل هديه كل ما كانت بارك الله وليدي فيك مرت أيام وكبرنا كبرنا صورة الماضي معنا كل دقيقة تمر علينا علينا تكبر حشانا شوف وين احنا وصلنا شوف ربنا وإيش عطانا اللي من صدر يتعلق بالله يتعلم مكانا شوف شوف شوف ربنا وإيش عطانا Sørre yt'allæ Balle yt'allæ Mukæna Balle yt'allæ Mukæna Tænker